فلعلك باقع النفسك على آثار إِلَّا لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض ذينة لها لنبذوهم أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عملا وَإِنَّا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إلا والفتيات إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وَهَنِّي إلَّا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى أَدَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَا لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُ أَمَدًا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اتقاموا فقالوا ربنا رب السماوات اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه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 فمن أظلم ممن افترى على الله كربا وإليعتذلتموه وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم, الكهف ينشر لكم, ربكم, من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم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 وتحسبهم أيقابا ونقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشبان وكلبهم باسط ذراعا بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولولئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم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 أَنْ برزق منه مِنْهُ ولا وَلَا بكم بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إن يظهروا عليكم عَلَيْكُمْ يَرْجُوهُكُمْ أَوْ في فِي مِلَّتِهِمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ عليهم إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ الله عَلَيْهِمْ ليعلموا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حقه ليعلموا أن وعد الله حق وأن الثاعة لا ويد فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلموا بهم قال الذين غلبوا على أولهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم, كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إِلَّا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وانكر ربك إذا نفيت وقل عفا أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وادادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا لهم غيب السماوات والأرض أرصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي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 اننا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بما انك المهي شؤم ودوه بئس الشراب وسماء إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتٌ لا تعذبون تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعمت الثواب وحسنه مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين, لأحده جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما ذرا كلتا الجنتين آتت فكلا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له تمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنة وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تجيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائما ولا اردت الى ربي لاجدان خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم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 وَأَلَدَّا فَعَسَى رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِهِ وَيُرْسِلَ عَلَيَّ من مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا ذلكا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 وما كان منتصرا مذلك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما فاصبح هشيما الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك وخير املا ويوم نسير الجبال وترى الأرض فاردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعنتم نجعل لكم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب هذا الكتاب لا يغادر صغيراً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصارا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة السجون آدم فتجدوا إلا إبليس كان من الجن ففتق عن أهل ربه أفتتغلونا وذرية أو رئاء من وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتدخل المضلين عبدا ويوم يقولوا نادوا تركائي الذين فعمتم فدعوهم, فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بذنهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم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 جاءهم المدا ويستغفرون ربهم الا الا ان تاتيهم سنه الاولين الا او ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضو به الحق واتخذوا آياتي وما أنبروا هزوا ومن أظلم منهم من ذكر بايات ربه فأعرض, فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا وَإِن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من قوله المولى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلم وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفتاه الا برح حتى ان نغب جمع الحورين او امضي رحمهما فلما بلغ جمع بما نتيح حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أَرَأَيْتَ إذ أوينا إلى الصخرة فَإِنِّي نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أَنْ أذكره واتخذ سبيله فِي البحر عجبا قال ذلك ما كنا لم فارتدى على آثار ما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمه من عندنا وعلمناه, وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت غشدا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 قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي يصرى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا اتى فأهل قرنة استطعما أهلها فأبوا أن, فابوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقرامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجراء قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعينها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا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 وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تصفع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا إنا بكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا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 وَلَأَمَّنُ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَدِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إلَى رُبِيِّ فَيُعَدِّبُهُ عَمَّا بَنُكَرَ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُصْرَعُ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترى كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السبب وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل, لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سبدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعلوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد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 واعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبركم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاء جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعلموا الصالحات كانت لهم جنات في الذوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تفاد كلمات ربي البحر قبل أن ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي انما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يحرك لعبادة ربه أحدا